بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م الله لا اله الا هو الحي القي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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار كداب ال فرعون والذين من قبلهم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 زِينَةَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاةِ وَالطَّيْرِ الْمُقَنْصَرَةِ وَالْقَنَاةِ الطَّيْرِ الْمُقَنْصَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَلِيلِ الْمَسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرْ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 خالدين فيها وازواجهم طهاره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا اغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابانا الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالاسماء شهد الله انه لا لا اله الا هو علمنا حق توعد المقام بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام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 والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون فَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 ويرح انساب لا يستقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تغا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 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريبا وإني عابته وتودرئتها من الشيطان الرديب فتقبلها ربها بقبول حسن وآنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت المنائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة مبينة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل ومن الصالحين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 وَاَلِيمُ مُحِلُّ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَصِيًا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا ما احس عيسى منهم الكفر قال من انصر الى الله قال الحواريون نحن انصر الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون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 مَنَحَكَ فِيهِمْ من بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَيَسْأَلُهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يا اهل الكتاب ما تحاجون في ابراهيم وما كان زنة التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون ها جَادِتُمْ فِيمَا لَمْ تَكُونُوا بِعِلْمٍ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودقاتفا فإنتم اهل الكتاب لو يضلون انفسهم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا ان الكتاب الذي متفكون بايات الله وانتم تشهدون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا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 فضل بيد لا يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ لَنَا فِيهِمْ مِنْ نَسَبٍ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق ولا لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوما القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم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 يختي الله الكتاب والحكم وانه هوت سم ما يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله ولاكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبينا أربابًا أيأمركم بالكفر بعد أن كنتم مسلمين وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيكم فِيهِ بِحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلك اصرق قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهود فمن تولى بعد ذلك فانائكهم الفاسقون اف غير دين الله يبغون وله وَأَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدَّرَهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا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 واللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ دَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ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 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّمْرَاتِ فَتَنُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَلَّا الْكِتَابِ الَّذِي مَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ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 وَمَا اللهُ يُرِيدُ إِلَّا الْمَعَالِيْنَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كنتم خير امه ات اوخرجهت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون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 مَتَاعُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوهُ أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبادا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَكْفِكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بلى إن من المنافقين سليم بلا ان تصبر وتتقوا ياتونكم من فورهم ماذا يمدكم ربكم بخمسه الاف يمدكم ربكم بخمسه الاف لَكِتُم <تصفيق> سَمِيم وما جعل الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أَوْ يثْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَجْتُبَعْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم له الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتمه وانتم تنظرون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 وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد الثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد الثواب الاخره نؤته منها وسنجي الشاكرين وكاين من نبيهم قاتل معه ربيون كثر فما واهموا بما اصابهم فما وانوا لما اصابهم في سبيل الله وبعضهم وما, وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قن ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن الثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتهن قليبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصر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 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُونَ عَلَى حَجٍّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ أَخْرَاكُمْ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 بَعْدَ الْغَمِّ أَمْنَتَنَّ عَاثَا يَخْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُل إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو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 ثم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فإذ امتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيض القلب لا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاولهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِيَّا نَعْبُدُ وَإِيَّا نَسْتَعِينُ فَلاَ غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ يُخْضِرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 او لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَ الْهُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاقشوهم فزال لهم ايمان فزادهم ايمانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك من شياطين خاوين على فهو لا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله لينطق عنكم ما لا غيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 Wallahu bima t'a'malun khabir L'qad s'mi'a allahu qawla al-lazhin qawlu Inna allah fakiru wa nahnu agmiyat سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمْ آلَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الذين قالوا ان الله قد ليننا ان نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلهم ناهو قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ مَنْ سَلَفَ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن ذحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع غرور لا توبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 الذين هاجروا واقتدوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا الاثم لنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عائد هو حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس مآب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 وَلَا إِكْرَاهَ فِيهِمْ أَجْرُهُمْ مِّنْ دَرَبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ